سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدَ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولَّنا فيمن توليت وبارِك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شرَّ ما قضيت فإنك تقضي ولا يُقضى عليك إنه لا يدلُّ موَّاليت ولا يعزُّ من عاديت تباركت ربَّنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحولُ به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوِّر به علينا مصائب الدنيا ومتِّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوَّاتنا أبداً ما أبقيتنا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 والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين ونفِّس كربَ المكروبين واقضِ الدَّين عن المدينين واشفِ مرضانا ومرضَ المسلمين برحمتِك يا أرحمَ الراحمين اللهم إنا نسألك فواتحَ الخير وخواتِمَه وجوامِعَه وأولَه وآخِرَه وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العُلا من الجنة يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمِّر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمِنًا مطمئنًا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلِح أئمتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا اللهم وفِّقه لهداك واجعل عمله في رضاك وأسبِغ عليه لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم وارزُقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وخُذ بيده في المضائق واكشف له وجوه الحقائق ولا تسلبه سر إحسانك يا رب العالمين اللهم وفق نائبه لكل خير اللهم وفق نائبه لكل خير يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق ولا تأمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اللهم أنت الله لا اله إلا انت أنت الغني ونحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا اللهم انا نستغفرك إنك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما دامت الحياة خيرًا لنا وتوفَّنا إذا كانت الوفاة خيرًا لنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك من كلا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين